اسمع اسمع والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء نعم فحينما عبدوا هبل حينما عبدوا مناه حينما عبدوا هذه الاصنام وعبدوا الاشجار وعبدوا الاحجار وعبدوا الاوثان من دون الله ونحو ذلك هل استجاب هل استجابوا لهم بشيء الجواب لا حينما نسأل الميت من دون الله هل يستجيب لنا بشيء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 فيصل عياذا بالله للخروج عن ملة الإسلام ايه اول الله العظيم رجل كان على على الإيمان ومش على الإيمان فقط ومن أهل العلم اسمعوا ايه لا حصل واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا يا الله اتل عليهم يا محمد صلى الله عليه وسلم وايها المخاطب بالقرآن اتل عليهم ايه يا رب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 لا رفعناه بها يعني لو شاء ربك لرفعه بهذه الآيات ورفعه بالعلم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أُطِلُّ العلم ضرجد ولو شئنا لرفعناه بها إيه المشكلة قال رب العالمين ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه أخلد إلى الأرض إيه فلوس الدنيا كلها فلوس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 ليه؟ لأنه صاحب أموال في الوقت الذي يكذب فيه أهل الفقر وإن كانوا صادقين إن الغني إذا تكلم بالخطأ مع إنه غني غني بس يتكلم بالخطأ ما تكلمش صواب إن الغني إذا تكلم بالخطأ قالوا أصدق وصدقوا ما قال.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 تعطي الرجال مهابة وجلالة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. رضوان ربي مبتغاي تفرج كربتي. ما مصيبة هذا الرجل؟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 فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض عيز الدنيا هي الدنيا وسيخرج من الدنيا أخلد إلى الأرض واتبع هواه اسمع فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهس أو تتركه يلهس من صاحب علم الكلب ده كلام ربنا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 الأمر كله بيد الله التركيات بيد الله والأموال بيد الله والصحة بيد الله والأمر كله بيد اقل كل إن الأمر كله لله لله عارفين انت نقطع الرجاء في المخلوقين حينما نرضى بحكم رب العالمين. والله العظيم اذا رضينا بحكم رب العالمين قطعنا الرجاء ايه أنا استسلمت لحكمك يا رب ما تحق مش معناها أن نتخلى عن الأسباب ونترك الأسباب لا لكن أقول لك لا تذل نفسك ما تذلش نفسك لأحد هذه الذلة تكون لرب العالمين هذه الاستكانة تكون مع العالمين هذا الرجاء في المخلوقين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 رب العالمين سبحانه وتعالى يبارك في القليل واحد بيقبب بشاء الله مبلغ ربنا يبارك واحد أقل منه وفي نص الشهر يامل عليه وقال له فلان له نعم قال له ما معكش خمسين جنيه سلف لا لم تبتقد أكثر مني وأنا عندي أولاد أكثر منك كيف تنفق كل آه أخذ كثيرا بلا بركة لكن الثاني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 حلاق بيحلق فقدر الله سبحانه وتعالى دخل عليه وكان شغل في جد راح دخل عليه قال له احلق لللحية فعلم هذا الحلاق كان من باكستان علم الحلاق ان اللحية يعني من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام ينفعش احلقه فقال اتريد مني ان القي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في الزبانة خذوا من العبارة. أتريدوا مني أن ألقي سنة الرسول؟ في زو... كل ما يدخل عنده رجل يريد أن يحلق لحيته يقول هذا الحلق الباكستاني هذه العبارة. وقدر الله سبحانه وتعالى إش صاحب المحل؟ صاحب المحل غضب وإما أن تحلق اللحية وإما أن أردك إلى بلدك وأفعل وأفعل. فانطلق هذا البكستاني إلى مجموعة في المسجد.